بوك 2. يرمي عشرون عشرون small talk. قصة صحبة بير محادثة قصيرة رقم واحد محادثة قصيرة رقم واحد خذ راحتك خذ راحتك kendinizi evinizde gibi hissedin البيت بيتك البيت بيتك نيئش مك يسرسنس ماذا تحب حضرتك ان تشرب ماذا تحب حضرتك ان تشرب موسيقى سه‌ور ميسنس Atuhibu al-musiqa? Atuhibu Klasik müzik severim. Ana uhibbu al-musiqa al-klasikiyya. Ana uhibbu al-musiqa al-klasikiyya. CD'lerim burada. Hazihi CD'yati. Huna CD'yati. Bir müzik aleti çalıyor musunuz? أتعزف على آلة موسيقية؟ أتعزف على آلة موسيقية؟ جيتارم مورادا. هذه قيثارتي. هنا جيتاري. شارك سلمي سفر ميسنس. أتحب أن تغني؟ أتحب أن تغني؟ <صفيق> <تحب> أطفالنا <أن تغني> <جب> <سؤال> <سؤال> ضارمون. <تحب> <تغني> أ عندك أطفال؟ أ عندك أطفال؟ كلبينز فارم؟ أ عندك كلب؟ أ عندك كلب؟ قطينز فارم؟ أ عندك قطة؟ أ عندك قطة؟ كتابلارم بورادا. هنا توجد كتبي. هنا توجد كتبي شو بو كتابو أكّيّورم؟ أقرأ حاليا هذا الكتاب. أقرأ حاليا هذا الكتاب. نيوك ما ماذا تحب أن تقرأ؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ كنسيره أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية. أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية. تياثرويا كت مي سفير مسنس. أتحب أن تذهب إلى المسرح. <تكلمة> أتحب أن تذهب إلى المسرح. أوپررايا كت مي سفير مسنس. أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا.